وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَتَذَكَّرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ فِي ضَلَالٍ أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أن يعلمون ستكم فيه تارة أخرى، فيرسل عليكم قاصفا من الريح، فيغرقكم بما كفّرتم.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 وَمَنْ كَانَ فِيهِ أَعمَا فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا سري علينا غيره وإذا لتقذوك خليل ولو لا أنثبتناك لقد كت تتركن إليهم شيئا قليلا إِذَا لَمْ أَذِقْ نَاكَ ضَعْ فَالْحَيَاةُ وَضَعْ فَالْمَمَاتُ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرَا